كفاي يا نفس ما كان كفاك هوان وعصيانا كفاك في الحشا صوت من الاحفاق لا دانا كفاي يا نفس ما كان كفاك هوان وعصيانا كفاك في الحشا صوت من الاثاق نادانا اما ان المآب بلا بلا يا نفس قد انا اما ان المآب بلا بلا يا نفس قد انا بلا يا نفس قد انا خطوت خطاكن اطئه فترت الدرب حيران تؤدي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان تطوت خطاكي مصئتا فترت الدرب حيران تؤدي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان اعي ما قلبي وعودي عودي الان اعيد لحما قلبي وعودي عودي الان وعودي عودي الان تجاوزني هواا الوهدا وقلبي بعد ما لنا كانني ما سمعت وما يثل هدي اذبالا تزازبني هوا و هدى وقلبي بعد ما لنا كاني ما سمعت وما رايت يثل هدي اذبالا كاني صخره fmt يلين الصخر امامنا كاني صخرة كما كما يلين الصخر ايمانا يلين الصخر ايمانا ارا الا امتنا كسقاط الليل يغشىنا وامض مضيا طرفي وان نفسي هيمانا ارا الا امتنا كتقى في الليل يغشانا وأنضي مرضيا طرفي وراء النفس هيمانا أراء آلام أمتنا كتقى في الليل يغشانا وأنضي مرضيا طرفي وراء النفس هيمانا انا نسيت همومها فمتى اعيش الهم انت انا اعيش الهم انت انا ايانا تخبي نفسي, نفسي بضيق الصدر احزانا فلن تسعادي لهوا يزيح الهم في الانا ايانا في خبا نفسي بضيق الصدر احزانا ظننت سعادتي هوا يزيح الهم والى فلم ازجد سوى هم ولو اضحكت احيانا فلم ازجد سوى هم ولو أضحكت أحيانا ولو أضحكت أحيانا يسافر بالهوى قلبي بدور الله نشوانا فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا يسافر بالهوى قلبي بيدور الله انسوانا فتوقفه محطات ده الزعراء ايمانا الا فرجع وارجع ما مضى بالقرب ازمانا الا فرجع وارجع ما مضى بالقرب ازمانا مضى بالقرب أزمانا سياق التوب تدجرني فأحن الرأس إذ عانا وأطارق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا سياق التوب تدجرني فأحن الرأس إذ عانا وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كانا أصيح بتوبتي ندما كفى, كفى يا نفس ما كانا كفى يا نفس ما كانا جنة على اصول التوحيد الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ثم اما بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستم الباس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يا أسود التوحيد يا من بهم أمل الأمة بعد الله مناطر حتى تقاموا الخلافة المضيعة في الأرض تلكم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الله الله بالتبات على طريق الحق والنور آن وقت المصابرة تواصوا بالحق وتذكروا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لكم في نبي الهدى اسوه وبما لاقاه في طريق الحق قدوه فحذار ان تجل قدم بعد ثبوتها واسال الله الثبات واكثر من ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر في شلوله بما مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا اسد التوحيد الا ان مع العسر يسرا وان مع الضيق فرجا فكم مضى في هذا الدرب من اقوام فما حاد لما اصابهم اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب اتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات وان تناهت فموصول بها فرج قريب يا اسود التوحيد والله اننا على العهد ماضون فقد بعنا والله اشترى فقد بعنا والله اشترى يا اخواننا الاسرى ويا اخواتنا الاشيرات الله لا ننساكم ولن نخذلكم ما بقي فينا عين تطرف اما انتم ايها الصفه المباركه يا من سقيتم غراسه هذا الدين بدماءكم الطاهره نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله احدا ستبقى الذكريات وعنوان حب النصره في مخيلتنا لكم يا من احببناهم في الله وقد عز في الدنيا اللقاء فلكم منا الدعاء وفي الجنه نلتقي باذن الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اخوكم ابو طلحه وخي تماما نذكركم بان هذا العمل بشري لا يخلو من الخطا والنسيان فان كان من صواب فمن الله وحده وان كان من خطا فمن القصنا والشيطان وتقبلوا تحيات اخوانكم بالاسم الاعلامي بتنظيم قاعده الجهاز في بلاد الرافدين على امل اللقاء بكم في اصدار قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصادقين قام زمانا بهذا السجن تحصا بذكر الاله العظيم وبادر لحفظ الكتاب المبين تحصا بذكر الاله العظيم وبادر لحفظ الكتاب المبين فذاك لقلبك حصن حصين وهذا لروحك زاد معين فهذي شذائد سوف تزول وتبقى الفوائد منها فنون وان شتموك وان عذبوك وان ضربوك فلا تشتكين فلست بأول من يضربا لدين عظيم وشرع مبين ولست وحيدا بهادي الطريق فتلك القوافل عبر السنين وإن مر عيد وجاء وليد ودارت شهورا وأنت سجين فلا تبتأس يا أخ الصالحين لفرقة أهل وفاقد بنين فإن كان هذا لرب ودين فأين الثبات وأين اليقين وأين كلامك في من مضى من التي ذاك الرسول الأمين وأين كلامك في من مضى من التي ذاك الرسول الأمين لمرضات رب ونصرة دين فهون الحياة وكل البنون لمرضات رب عزيز كريم فطيب السجون وتحل المنون سأثأر لكن لرب ودين وأنضي على سمتي في